إلى ربك رجع أرأيت الذي ينها عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهداة أو أمر التقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقتربه